إلهنا إلهنا إلهنا ما عدلك يا إلهنا إلهنا إلهنا ما عدلنا ذلك كل من ملك لبيك إن الحمد لله بلا نا ما عدل ملك كل من ملا لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله والملك شريك لك ما خاب عبد أم مالك أنت له حيث سلاك لولاك يا ربي هلاك إلا أنا ما عدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك لا ما عذل مليك كل من ملأ لبيك قد لبيتنا لا لبيك إن الحمد لله يا مخطئا يا مخطئا يا مخطئا ما أعقلك عجل الجل وبادر أجله واختم بخير عملك لبيك إن الملك لك والحمد والنعمه والعزة لك والعز لا شريك لك إلهنا ما عدلك مليك كل من مالك لبيك قد قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك إذا أنا ما عدلا مليك كل من ملك لبيك قد قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والليل لما أنحلا والسابحات في الفلاك كل نبي وملاك وكل من أهل لك سبح أو صلى فلك لبيك إن الحمد لك ما ملك كل من ملك لبيك قد لبيت لا لبيك إن الحمد لله إلىنا من عدل ملك كل من ملك لبيك قد لبيت لا لبيك إن الحمد لله. لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك